ما عبد الملك موت للأسف للأسف لا لا لا لا عبد الملك للأسف للأسف موجود بس ما عرفت هكذا ما اسف الدستة الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد الله يعزك فيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والعشر المرسلين مبينا محمد وعلى آل صديق أجمعين قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأسورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك يرحمك الله ذا دعاء مش كده جملة اعتراضية فام اما بعد فانك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت انك هممت بتوفيق دي متعلقة بايه يرحمك بتوفيق أه؟ أه؟ آه يعني تأهلت لطاعات وعبادات بتوفيق الله عز وجل فذكرت بناء على ما هديت إليه أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأسورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترهيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصرة توقف يعني حد يعطها لك يؤفك عليها يعني يبينها ليك يعني وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر فإن ذلك زعمت فإن ذلك يعني على زعمك مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط, منه والاستنباط منها لمن مسلم من المتقدمين ولا من المتأخرين المتأخرين <تصفيق> ها ها المسلم مسلم جيه بقى بعد اللي يعني بعد البخاري مش كده والبخاري بيروي عن عن احمد فجيه يعني بعد عصر الائمة فكانت الهمة قصرت شوي كان زمان ما بيفرقوش يحفظوا كله كله محفوظ مش كده يعني احمد مليون والبخاري يجي مليون كده ولا حاجة يعني كلمات والحروف والمكشارات هو زرع مليون واللي خد عنه مليون كل يعني عادي يعني الحاجات فالامام مسلم جه الاخر بقى اللي ما عندنس وبيقول زعمت يعني فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصد يعني القصد الاهم في الأحاديث ايه من التفهم فيها والاستنباط منه استنباط منها وتفهمها ده أهم يعني احنا بناخد قصة الحديث دي كلها عشان في النهاية نعمل ايه نعرف المتون فيها ايه النقل النبي قال ايه وعمل ايه صلى الله عليه وسلم وللذي سألت اكرمك الله حين رجعت الى تدبره وما تقول به الحال ان شاء الله عاقبة محمودة اللي انت طلبت ده ليه عاقبة محمودة ومنفع موجودة وظننته حين سألتني تجشم ذلك انه يدخل في هذا ويتجشمه كأنه هيعمل حاجة يعني ايه؟ تقيلة طبعا بالنسبة الامام مسلم ما هوش المشكلة فيه ان يكتب له اربع خمس تلاف حديث وان يقترهم من الصحيح لا المشكلة العويصة طبعا في المسئولية وانه يجيب اصح الاحاديث ويحسن الترتيب احسانا كاملا ويختصر من اللي يحفظه اربع تلاف حديث يعني معناه ياخد مجهود برضه انه حافظ يعني عشرات الالاف من الاحاديث الصحيح وطبعا الابتهاد في تحقيق الاوصاف والشروط ألو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس بيقول أول أكثر واحد إيه ينتفع بهذا مين هو نفسه وإذا طبعا يشير إلى نية المؤلف والمعلم والداعي وغيره ما ينفع نفسه اولا ينتفع بهذا الذكر اولا مش ارضه ينفع الناس وهو بعيد ومنفصل لا لازم يدعو نفسه اذكر نفسي وياكم من يصيبه اياي يصيب إياه يعني مفعول به يعني أوه. قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيصر على المرء من معالجة الكثير منه ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. اللي هو زيوكو كده ها ولا العلماء ولا انتم حد ما انتم ايه هو يعني اه كذاب زيوكو ايه ما حصلش جزامهم العوام بدول اللي بيقول عليهم دول ما حصلش حتى التراب اللي بيومش عليهم ممكن كان عنده علم اكتر مننا ما لا تميز عندهم من العوام العوام اللي هم بتوع زمان اللي هم يعني كانوا عندهم من العلوم والهدايات ما لنا نوفق لجزء منه الا بان يوقفه على التمييز غيره فاذا كان الامر في هذا كما وصفنا فالقصد منه الى الصحيح القليل اولى بهم من ازدياد الثقيل نحفظ الصحيح ويعرفه أحسن وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكسار من هذا الشأ وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلى له خاصة من النسبة هي اللي تأخذ الحاجات التوسط وجمع المكرراء وعلى لي فذلك ان شاء الله يهجم بما اوتي من ذلك على الفائدة في الاستكسار من جمعه فاما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من اهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى او اسناد يقع الى جنب اسناد لعلة يعني السبب مش علة يعني علة هنا مش قادحة يعني لسبب تكون هناك توجد يعني لان المعنى الزائدة في الحديث المحتاج اليه يقوم مقام حديث تام من هنا معنى وده معنى يجمعه مع بعض كأنهم حديث واحد كامل بد من عادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة او ان يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره اذا امكن فهمين ولا لا انا بقرأ كده محدش فهم فهمين اه مش قوي لسه تيل جاي ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فاعادته بهيئته اذا ضاق ذلك اسلموا ده الكلام ده بيقول ليه بيكرر الحديث اما انه يبقى تكرير الاسناد ليه فايده يعني مثلا يتقوى الحديث باسنادين او ان في الروايه دي فيها معنى ودي فيها معنى فيجتمعوا مع بعض كأنهم حديث واحد ويفيدوا المعنى التام واحيانا يعني ممكن يذكر الفائده بس الزيادة ولكن احيانا يعني ما يعني ما يصلحش هذا او ما يناسبش فيعيد الحديث كله بيقول إذا دخل أسلم فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجه منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى إن وجدنا بدا إن إحنا يعني ما نعدوش ما نعدوش أنا من المقدمة بهذا الآن لنقرأ من الحديث dan tersetamir al ابن شعبة رضي الله عنه وميمون ابن ابي شبيب قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين يحدث بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين يبقى لا يتساهل المرء في رواية الأحاديث إلا أن يعرف أن ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربعية بن حراش أنه سمع علي رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فأنه من يكذب عليا يلج النار. من أدت شرط يكذب مسكنه ويلج محرقة من أجله سكن بعدها أصلًا تسكين يعني. من يكذب يلج. من يكذب عليا يلج النار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوا مقعده من النار طب هو سيدنا أنس أن هي... هي تعمد كذبا إيه اللي خليه يمتنع من الحديث الكثير. يبقى خايف من الايه من الخطأ لان كأنه معتبره بقى انه انه يروي كده وماهوش عارف وما يبينش انه مش عارف يبقى كالمتعمد الكذب يعني هو مش متأكد ويقول قال رسول الله كأنه تعمد الكذب بالزبط ولذلك سيدنا انا كان يخاف انه لازم يبقى مراجع والحديث على ذهنه ويكون يعني متأكد منه وإذا محتاج تفكير شوية قبل ما يتكلم أو مجرد الخوف يعني خايف من كسرة الحديث ليكون غلطان يكون ناس يكون حاجة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار عن علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة المغيرة مين من شعبة قال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار طبعا الحديث ده من الحديث المتوترة مر وعلم صحابة كثير ونقله يعني خلق كثير من التابعين فمن بعدهم. طيب عن حفص ابن عاصم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع برضو لازم ننتبه للإبن ننقله سواء عن النبي أو عن غيره ولكن طبعا النقل عن النبي يعني من أهم ما يعني ينبغي أن نحافظ عليه في النقل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمعه بحسب يعني إيه يكفيه يعني آه حسب غير حسب حسب يعني يكفي بحسب يعني يكفي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين ماذا كده وقال من اتبعك معطوف على الله حسبك الله ومن اتبعك على المؤمنين معطوف على ايه كنت فين جاي متأخر وانت تقول حسبك تأخيرا وإهمالا واستهتار نبي ومن اتبعك يعني حسبك وحسب من اتبعك صلى الله عليه وسلم عن ابن وهب قال قال لي مالك من مالك سيدنا الإمام عازم للإمام الأعظم مالك بن أنس في الحديث والفقه في هذا الشأن يعني في غير أهل الرأي هو الإمام الأعظم طبعا أما أبو حنيفة فالإمام الأعظم في الرأي الرأي الحميد طبعا مش الرأي المذموم مش كده سيدنا الإمام إمام الناس فيه هذا الشأن اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع وعن سفيان عن أبي إسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع ليه قلت الاسناد ده ان شاء من رجاله حاجة وبدأت بصفيان مقدرش. سيدنا صفيان مقدرش انفوت وعن عبد الرحمن ابن مهدي كما يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع لازم تفكر في الكلام وتنظر فيه وتستوسيك منه وبعد ما تستوسيك منه مش كل حاجة تقولها في أي وقت برضه لكل مقام مقاس إنما عملت دب وخلاص وتقول أي حاجة في أي حتة مش هينفر عن سفيان ابن حسين قال سألاني إياسو بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن كلفت يعني إيه ها الكلفته اللي هي نقول هو كلف به يعني زينا تقول شغوف به مولع به كلفت يعني انت مهتمة اوي يعني ويعني بتحب اوي علم القرآن كلفة بعلم القرآن فقرأ علي سورة وفسر حتى انظر فيما علمت فيما علمتا يعني يعني المخاطب قال ففعلت فقال لي احفظ علي ما اقول لك قال له بقى ايه احفظ عليا ما اقول لك يعني احفظ لنا ايه هقوله لك ده مين اللي بيقول لي مين ياس بن معاوية بيقول لي ايه لسفيان بن حسين ماشي طبعا اياس هو الامام يعني بالنسبة له اياك والشناعة في الحديث فانه قلما حملها احد الا ذل في نفسه وكذب في حديثه ايه الشناعة دي بقى القبح الشناعة اصلها القبح او شدة القبح ماشي يعني ايه يقوى المنكرة الحديث المنكرة يعني ماشي الحديث المنكرة يشنع على قائلها لانها يبقى يروي عن الضعفاء مخالفا لاستقاقات علشان يغرب يجيب حاجات ايه محدش قالها يقعد يلتقط اي حاجة حتى لو كان الرواه ضعفاء علشان يقول حاجة ما حدش قالها من الاين ما مثلا يوم يظهر ان هو جاب تايها يعني دي ايه يسموها الشناعة يعني ان بيشنع على نفسه يعني هو يقول الحاجات المنكرة دي فيقوم ايه الناس ايه تكذبه في الحديث ويبقى شنع على نفسه اي بس بس وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة كل ما تقعد مع حد تقول أي كلام سواء كان الكلام ده يفهموهم يفهموهوش سواء كان الكلام ده يفتن بعضهم أو يشكت أفكارهم أو نحو هذا وطبعا هذا يعني فتنة للناس والعالم الرباني الذي يربي المتعلمين بصغار العلمي قبل كباره إنما في ناس تحب تتفلسف بقى وتعمل نفسها ناس فخمة قوي فيجعلص في الكلام ويقول الكلام الكبير والعلوم اللي محدش عارفها علشان يظهر كفاءته يقوم يضيع الطلبة وده طبعا مش مظبوط وشوفته طبعا الامام النووي وكتبه وشروحه لدرجة ان بعض الاخوة في شرح الاربعين النوويه بيقول ايه فالاخلاص عبارة عن مش عارف ايه الكلام كده يعني فقاله ده كلام النووي ولا واحد يعني بيفسر كلام النووي يعني هو مش متصور ان ده النووي اللي قال الكلام ده كلام بايه بلغاتنا احنا كده يعني فكان بيبسط الكلام خالص علشان الناس تفهم وتستفيد وتنتفع انما لو بيخطب العلماء مثلا صفه معينة ماشي يعني في كتاب اصول بتاع انما مدام كتاب للعامة وللطلاب والامتفقهين بيسهل عليهم عشان يفهموا اش كده مم. وطبعا ده مش معنا انه يبقى كلام ركيك كلام بليغ ومفيد ونافع ومختصر ومفهوم في نفس الوقت وده طبعا لا يتسنى الا بتوفيق الله عز وجل مما اختص الله به بعض العلماء زي النوض ان الكلام واضح جدا ومفيد جدا ومختصر جدا ازاي يجمع بين الاختصار والسهولة وكثرة الفوائد ما تعرفش غير البركة بقى في الانتفاع بيه وقبول الناس ليه لعله بخلوص نيته يعني انه كتبه تبقى سهلة والناس كلها تنتفع بيها حتى كتب مثلا الكتب اللي فيها حديث بس زي رياض الصالحين يعني مفيش شرح تقريبا معنى كلمة بتاعه مع ذلك الناس برضو تتقبل ده ويتداول ويحفظ وينتشر وتلاقيه في جميع المساجد وكل المساجد بيقرأوا منه وطبعا ليه حسنات في كل هذا الشيخ وسامة وقحيل يقول كان نفسه طاهر الحمد لله رب العالمين وصلى الله نبينا محمد وعلى نصر ازمان ونكمل المرة الجاية ان شاء الله صحيح مسلم هتقول طب ليه ما خدناش البخاري بدل مسلم كسرة الحفظ اسهل في الحفظ ايه تاني اه احسن ترتيبا بالنسبة لكم ما النووي بالنسبة لنا برضه ما قصد التسهيل يعني اما البخاري فكتاب عالي جدا لازم يكون بينك وبينه وسطه الشيخ نجيب قال لقد حزنت حين طبع البخاري طبعة تجارية فإن دراسة البخاري لا تتسنى لعوامل المحدثين فضلا عن عوامل الدارسين إنما هي للأخص من المحدثين البخاري الاخص من المحدثين وبعدين بيشرحولك بقى قصده ايه وجاب هنا ايه وده ايه وده ليه وده جمع ايه وده عمل ايه اه وده انه بحر مالوش قرار عاوز وطبعا يعني الاحاديث مقطعه ومفرقه عايز ذاكره يعني عاوز شغل او الشغل صعب بالنسبة لكم الاسهل صيح مسلم علشان ترتيبه بالنسبة للعوامل هو الأحسن إن شاء الله تحفظوا الأحاديث كيف المنهج حفظوا الأحاديث ونوير حفظ لجنة المناهج